قصدتك من كل الجهات مناديا أجرني من القيد الذي شد معصامي قصدتك من كل الجهات مناديا أجِرني من القيد الذي شد مع الصامِ، أعدني لنفسي كم تغرَبت حائراً، أحن لضوء في سماء. عيني إذا طال فمتي سبح القلب ضارعا وشع دعاء الحب وشع دعاء تخوفي وحيرتي وقد باعدت من جنانك في ذمي حنان فاضطرح هذا النور تبث بالضوء الرحيم لعله يشد غريق النفس من بحرها الضيق. أعوذ يا ربي من الشر خاب ومن بس والرحمة. them